السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وما زلنا متواصلين مع أند العالمين صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا في لقاء أخير قبل سفر الشيخ لقطر الحمد لله على سلامة حضرتك واسأل الله جل على أن يجعل الرحلة في ميزان حسناتك يمكن ككتير من الناس بتسأل على الاعادات ما كانوش عرفوا أن حضرتك في رحلة دعوية إلى قطر والكويت فربنا يتقبل إن شاء الله ويجعله في ميزان حسنات شيخنا كنا قد تقفنا فضلة الشيخ في آخر لقاء لنا مع عند العالمين عند حادثة أبي هيثم التيهان لما النبي عليه الصلاة والسلام ربط ما بين ما حدث من أبي هيثم والخادم اللي, اللي مرأت أبي هيثم أبي هيثم قالت له يعني ليس هناك إحسان إلى هذا الخادم إلا أن تعتقه وكان حقا في مسألة أن الصحابة دايما يغلو بالسقف عند الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لكن كان هناك ربط يعني يغفى على كثير من الناس حقا توقفت عنده إن في نهاية الحديث النبي تكلم عن بطانة الخير وبطانة السوء التي تتعامل مع ولي الأمر فكنا عايزين نقف شوية عند هذه البطانة علشان نعمل إسقاط على أرض الواقع بالنسبة للحاكم القدوة كيف تؤثر فيه البطانة إن كانت بطانة تحض على الخير أو كما قلت فضلك في حديث المصطفى بطانة لا تألوه خبالا نعم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين هو الحديث انتهى بقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من والن إلا وله بطانتان بطانة تحضه على الخير وبطانة لا تألوه خبالا ومن وقي بطانة السوء فقد وقي ليه لأن امرأة أبي الهيثم ابن تيهان هي بطانته الحقيقي فكيف أنها حضته على الخير ليه دلوقتي عندنا في جهاز استخبال وجهاز إرسال أنا عندما أكون يعني في موقف المرسل لابد أن أعلم عن جهاز الاستقبال هل يمكن أن يستقبل رسالتي أم لا؟ لأن في بعض الناس ترسل على كما يقال يعني في على موجة بخلاف المخاطب يعني ممكن يبعث على موجة طويلة والمخاطب على موجة قصيرة، وبالتالي لا تتفق الموجتان وبالتالي لا تصل الرسالة. إلى المرسل إليه نعم الإشكال من تقدير المرسل لهذه الرسالة نعم فهو الـ الـ أبو الهيثم استجاب لنصيحة امرأته لكن النبي عليه الصلاة والسلام عندما تكلم عن البطانة ذكر الوالي نعم لي لأن أولا أبو الهيثم هو ولي المرأة نعم. ورب البيت ورب البيت نعم تمام فكأن الأسرة شيء مصغر للدولة <تصفيق> تمام الجسم جسم الإنسان مكون من خلايا المرض لما بيهاجم بيهاجم خلايا ما بيهاجمش جسم كامل إنه بيهاجم خلايا نعم. خلاص إذا الخلايا استجابت أو صالحات الجسم كله بي بيبقى صحيح إذا في أي إشكلات في الخلية اللي استجابت للمرض بتؤذي الجسم كله نعم فالخلية هنا الفرد وبعدين هذا الفرد بيتشعب الأسرة no. هذه الأسرة تساوي دولة no. إذا استطاع الرجل أن يسوسها وما منا من أحد إلا هو رئيس no. يعني أنت لما يكون عندك مرتبك وعايز تطلع لآخر الشهر بهذا المرتب البسيط لابد أن تتعاون المرأة معك في كيف تخرج من الأزمة وزارات جوه البيت مثلا آه. لكن إذا افترضنا مثلا ما أن الرجل يعني معه مال والمرأة أخذته بددته ما هي البطانة ما يستطيع الرجل أن يفعل شيئا إذا البطانة أخطر شيء ولزيك النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث من وقي بطانة السوء فقد وقي يعني لا يكاد أحد يفلت من البطانة عشان كده أنا عايز ألقي ضوء أنت قلت نعم الإسقاط على الواقع يعني نعم. لكن لا نستطيع أن نسقط على الواقع إلا إذا ذكرنا المثال بحيث يتصور المشاهد حقيقة هذا الواقع نعم في الحديث المتفق على صحته حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله نعم بدأ بالإمام العادل وعدين بعد كده ذكر شاب النشأ في طاعة الله ورجل صدق بيمينه ورجلين تحبه في الله ورجل قلبه معلوم المساجد إلى أخير الحديث لا. الشريف قال العلماء اتفقت كل الروايات على أن الإمام العادل هو رقم واحد في الحديث واختلف الاش... الترتيب, الترتيب بعد كده أوه. تمام؟ أخذوا من هذا دلالة يعني مثلا ممكن تلاقي في بعض الطرق المثل ورجولان تحبه في الله. في <تصفيق> مساجد وفي طريق آخر تلاقي العكس. وهاكذا قالوا لكن اتفقت كل طرق الحديث على الإمام العادل أوله أول حاجة. نا. دي طبعا عند العلماء لها دلالة بالغة ما بتمرش عليهم يعني. انا أوضح يعني الإمام العادل ده بكلمة جميلة جدا. الليث بن سعد، والليث بن سعد كان إماما مصر، كما كان مالك إماما دار الهجرة، نعم. بل قال الشافعي وهو من هو ثقة وإمامة وفقا ولما واحد زي الشافعي يتكلم كلمة دي بتبقى زي كميزان الذهب يعني. نعم. قال الشافعي في الليث بن سعد قال الفقه للليث والحظوة لمالك م. عايز يقول مالك أخذ الشهرة والناس كلها بتذكر اسم مالك مالك مالك مالك لكن الليث أفقه منهم لا. لكن الليث بن سعد لم يبرز على السطح مثل مالك لي لأن طبعا لأسباب من أهمها أن الليث بن سعد لم يرزق بتلاميذ كمالك البطان المقربين منهم طبعا نعم. العلم مالك ما نشره إلا تلامذته نعم. وعلم الشافعي ما نشره إلا تلامذته إنما بعض العلماء اللي كانوا جمعين يعني عن التلامذة والكلام ده أو مش حريص على إنه يبقى له زي الليث وغيره والكلام ده راح مذهبه إلا في الكتب لمن يريد, يريد المراجعة بخلاف مالك نعم. فهو يقول الليث أفقه من مالك هذا الإمام الليث بن سعد رحمه الله عليه سأله حاكم مصر قال ما نجات هذا الأمر يعني بقول له أنا دلوقتي أمير مصر ويريد أن أنجو من الورطة اللي هو فيها لأن الرئاسة ورطة طبعًا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك قال إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها خزي وندامة يوم القيامة ليه خزي وندامة لقوله صلى الله عليه وسلم ما من أمير عشرة مش 8 مليون, 8 مليون ولا 20 مليون ولا 5 مليون ولا 6 مليون ما من أمير عشرة إلا يأتي يوم القيامة مغلولة إلى عنقه يداه كتف الأصل فيه يجي يوم القيامة متكتف لعظم المسؤولية أه لعظم المسؤولية فكه عدله أو أكبه في النار جوره فالرجل بيسأل أنا ما نجت هذا الأمر وعنين بيسأل أهل العلم ما بيسألش لممثل وبريس ألو أحد وصولي ولا أحد منافق ولا أحد متسلق ولا الكلام بيسأل رأس مصر أنا نعم. ذاك في الفتح الليذة نعم قال له إنما الحاكم كرأس العين كرأس العين العين عين الماء نعم تمام؟ إذا تكدرت العين تكدرت السواكي نعم أنا يعني الحقيقة تشبيه رائع جدا جدا يعني النهاردة مثلا لو إن افترض إن عدو لنا عايز يسمم المية بحيث إنه يعمل تلف بقى للكلام ده دل... يروح على فرع رشيد ولا فرع رشيد يسمم لا من أسوان من عند أسوان ويرمي السم ليه لإن القنوات المتشاعبة عن أصل نهر النيل بالألوف المؤلفة وهو لا وهذا هو المصدر وهذا هو المصدر وهو لا يستطيع أن يسمم كل قناة نعم. لو سمم كل قناة اللي هيشربوا من هذه القناة فقط هما اللي هتضره هو عايز يضر بلدا بأكمالها زي ما حصل في من عدة سنوات إن في رجل عدو لنا والكلام دوت حط الاستكوزة وحط حاجة كده في مصب النيل اللي هي الـ الـ الحيوانات اللي بتاكل السمك أي. بحيث ما يبقاش عندك ثروة سمكية تيجي تدور في النيل على حاجة ما تلاقيش أخذ ذلك فده أمر على المصاب هناك ورامل إيه؟ الحشرة أو رامل الحيوان أو رامل الـ الـ الـ بحيث أنه يضر بيقوله الحاكم كرأس العين إذا تكدرت العين كل السواقل اللي بتاخد منها حتنقل هذا الكذب إذا مد الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بنشراحي الإمام العادل ده أهم شيء في الدنيا الإمام العادل طبعا العادل بميزان الشرع نعم مش العادل بقانونه هو أو وفق هواه مثلا لي؟ لأن كان برضو وإنت عارف الإنسان إذا وضع قانونا بيغيره عندما يحتاج زي حاكم مصر مثلا ويورد اسم مصر في بعض طرق الحديث والحديث ده موجود في الصحيحين حديث لما دخل إبراهيم عليه السلام إلى بلد من البلدان والحاكم كان من مذهبه ألا يأخذ الأخت لو في أخت ما يأخذهاش تمام لكن ممكن يأخذ الزوجة ممكن يأخذ كذا ممكن يأخذ كذا إبراهيم عليه السلام كان عارف إن مذهب الرجلا كذا وصار كانت بارعة الجمال أوه. تمام فخشى عليها فقال لها أنت أختي لا أعلم أحدا يعبد الله في الأرض غيري وغيره تبقى أخته في الله يعني نا. فإذا الحاكم ده بعت بعتلي كل كامده قولي أنا أخته ممكن يغير هذا الخبيث مذهبه ويلغي القانون صحيح. اللي هو عامل قانون أن الأخت ما, الأخت ما تتخذش لك تتخذ الزوجة تتخذ البنت تتخذ الأم تمام واخدت لنفسه والكلام ده. فلما العسس بتوعه الجواسيس والكلام ده قالوا أن مرأة دخلت البلد يعني لا يستحقها غيره صفتها كذا وكذا وجميلة وإلى آخر والكلام فآلهتوها فجوم خدوها وقام إبراهيم عليه السلام يصلي يعني يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينجيه من الكلب أول ما رأى وذهبت ذهبت إلى هناك صار أنت مين أنا أخته أنا ما يجريش حاجة أنا غير قانون صحيح آه ناخدها الدفاتر بتاعي تمام, آه ناخد الدفاتر. تمام. ناخدها فلما مد يده إليها فشلت يده فقال له إيه أدعو الله شوف الله أن يعني أن يرسلني أرسلها دي ولا أضرك بشيء دعت الله فذهب شلله فبرضه أمدي إيده تاني تمام برضه عايزي يصلى فأمد دعي عليه فشل مرة تانية المرة التالية قال خلاص أنا خلاص توبتي يعني سأطلق صراحة كان وبعدين قال للبطانة والحشير والعسس إنكم ما جئتوني بإنسان إنما جئتوني بشيطان تمام؟ وعلشان يتجنب شرها إدالها هاجر آه. فجاءت سارة وإبراهيم عليه السلام يصلي فقالت ألم تعلم أن الله كبت كيد الكافري وأخدم وليده إدالها هي هاجر التي تزوجها إبراهيم آه. عليه السلام بعد ذلك وأنجبت إسماعيل, آه. إسماعيل آه. آه. فأنا عايز أقول لما نقول الإمام العادل العدل هنا ليس بميزان القوانين الأرضية، إنما بالميزان الذي لا يختل. ميزان السماء ألا وهو رباني. ميزان الشريعة. نعم. وأخبرك، فإن الصحابة بقى عشان نعمل بقى الإسقاط. لا وجد النبي صلى الله عليه وسلم يجوع، كما جاعوا، فعظم في قلوبهم. كان كما في صحيح مسلم كان في المدينة ولده. بنت في عقلها شيء كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتمشي به في طرقات المدينة لا يمتنع منها يعني ما شدش ايده منها وكانوا يعرفون الطريق الذي مر النبي صلى الله عليه وسلم فيه برائحته صلى الله عليه, وسلم عليه الصلاة والسلام يقولك النبي صلى الله عليه وسلم مر من السكة دي ليه ريحته وكان عطر الرائحة من خلقتا يعني من غير طيب من بدون طيب يعني، نعم فهو لما أنا أنظر إلى الحاكم أجده مثلي أنا رجل ساكن في عشوائيات أو الكلام ده وجد الحاكم يأكل أدنى الطعام لإن الكلام ده بينتقل الحشيبتين اللي تقول مثلا كان بيأكل آه عيش وجبنة خبز وجب مثلا أو إنه هو قال كيف أكل اللحم ولا يجده الناس لا. لا أنا أحرم نفسي من اللحم لأن الناس لا تجد لحم وإنما أنهجئت خادما ولم قاتي لأركب على اكتافهم مثلا والكلام ده فالكلام بينتقل يعني مثلا في إيران الشباب مجنون بأحمم محمود نجاد نعم. ليه؟ لأنه ما بيسش كرافتا وبيلبس هدوم زي خلق الله ويقول لك صائم وبعدين يجيبوه وصوروه هو ايه؟ بيفطر عبارة عن طبق صغير كده ورغيفين خبز جنبه يقول لك الرجل دو عايش ها عايش عيشتنا عايش بالعكس آه. عايش أقل من عيشتنا لإني أكيد في البلد ناس أغنية وبيعملوا ولايم والآخره لكن أنا لما يكون الرئيس بياكل حاجة بسيطة والكلام ده يعظم في عيني حتى أنا لو أنا عندي مجاعة أقول طيب أنا ما هو الرجل تحت يديه الأموال وأستطيع أن يفعل كذا وكذا وكذا ألا أتأسى به فده بيكون يحمل هذا الإنسان على أن يتأسى به غير إنه لما يكون في سقفه مرتفع جدا وبيأكل ولاي ولا يعشين ولا, ولا, ولا, ولا, ولا يعشين في العش ولا في الغرف الصفيح اللي كانت موجودة بجانب القطار في بعض المدن في مصر ومازالت موجودة ده. حتى نعم. الآن يعني وتلاتين اربعين واحد يشترك في دورة مية واقف رجال مع ستات في دورة مية واحدة بالصفيح والكلام ده ويشوفوا القصور ويشوفوا الكلام ده ويحصلوا نوع من الحكم ولا تنقل له بطانة السوق بالزبط كده اطلاقاً, اطلاقا كل التقارير التي ترفع ان الشعب مبسوط والشعب ممتاز ووالآخر هي عشان كده الليتي بنساعد لما قاله الإمام النمى الإمام كرأس العين إذا تكدرت تكدرت السواقي كان محقا جدا في هذه الكلمة البديعة التي بيّنت معنا الإمام العادل هل طب ترى حضرتك يعني, يعني قصة الرط بين البطانة دي والقدوة هل لها كان يعني مردود على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما فعله رسول الله من هذا الندى الكبير الذي شعر به الصحابة واللي خلى حضرتك التفت إلى هذا المعنى الرائع في قول ربنا جل وعلا إني وجدت مرأة تملكهم فهو ملك قلوب أصحابه صلى الله عليه وسلم هل الصحابة انتقل ندى رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم بهذه الصورة فكان لهم مردود أو كان لهم مردود على هذا الأمر يا طبعا كثير جدا يعني اولا لو تكلمنا عن نداه صلى الله عليه وسلم ما يكفي في هذا البرنامج ولا غيره وممكن نتكلم عن نداه إلى أن نموت يعني لكن السؤال الذي طرحته أنت سؤال وجيه جدا أعتقد أن احنا يعني طيب يعني احنا ممكن نرجع هذا هذه الإجابة لأنه يعني محتاجين من حضرتك نماذج وأمثلة يعني نبين فيها كيف كان الفعل ورد الفعل من الحاكم للشعب ومن الشعب للحاكم متمثل في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحبه الكرام أيها الأخوة الأحباب عند هذا الحد نتوقف ونكمل حديثنا بمشيئة الله مع عند العالمين صلى الله عليه وسلم في لقاء آخر أسأل الله جل على أن يتقبل ذلك كله في ميزان حسنات شيخنا وحمد على سلامة حضرتك دمتم في حفظ الله وأمنه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته